يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثلوا هما رجالا كثيرا ونساء واستقوا الله الذي تفاعلون به والرحام إن الله كان عنكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محتفاتها وإن كل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ثم نار يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما انفعر الى اعلى المدينة ونظر الى المدينة فاذا به يقول لمن حوله من المؤمنين إني ارى الفتن خلال بيوتكم قوطع القطر إني ارى الفتن خلال بيوتكم قوطع القفر. تخيل يا عبد الله ان المطر نزل من السماء الى الارض هل يبقي منها شبرا لا يصيبه؟ لا والله فكذلك الفتن الفتن يا عباد الله تملأ بلاد المسلمين إما من خلاف وإما من لدين الله وإما من فطاح وتقادل ودماء تثير في شوارع المسلمين بين مهار ولئنا يا عباد الله نتفاعل ولكننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك وكانه ينظر يا عباد الله الى مجتمعاتنا والى وقعنا من خلف كتاب شفاف فيحكي لنا ما راوه النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله لنا اني ارى الفتن خلال بيوتكم قواقع القدس اشتدت الفتن يا عباد الله بل ان الفتن يا عباد الله وقعت في عصر الصحابه رضوان الله عليهم ولكن نريد ان نبين شرطا واحدا ان الصحابه رضوان الله عليهم كلهم عندنا عدود, كلهم عندنا عدود. لا يتعمدون الخطا في امور الدين الصحابه يا عباد الله اعتقاد اهل السنه والجماعه في الصحابه رضوان الله عليهم انهم كلهم عدود لا يتعمدون الخمط في أمور الدين فإن اجتهد أحدهم في الدين ما فله اجران وإن اخطا فله أجر واحد هذا هو اعتقادنا يا عباد الله في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يا عباد الله الفتن صارت بين الصحابة الفتن اصطرب بين الصحابة حتى أن الصحابة رضي الله عليهم قاتلوا بعضهم البعض، ومن الصحابة من قتل في هذه الفتنة، ومن الصحابة من نجا، ومن الصحابة من احتل هذه الفتنة، وهذا هو سن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ذكر فتن، وظهر له الصحابة كيف نجا؟ قال اعتزل بيتك يركع على خطيئته هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في احتثال الفتى لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فاصلحوا ولم يقل النبي الله عليه اذهبوا فناصبوا طرفا ضد طرف او قال النبي صلى الله عليه وسلم, ضد أو الله عليه وسلم عند حكيف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فسنة النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله في وقت الفتن ان نعتدل الفتن بالقابل والفعل والتعليق وفي كل شيء الفتن يا عباد الله قامت بين الصحابه رضوان الله عليه بعد مقتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب اجتمع الصحابة كمخطارهم عمر بن الخطاب اجتمع من الصحابة كمخطار عثمان بن عفان اميرا المؤمنين قام عظمار بن وهو وهم المبشرين بالجنة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه تعييد الدزايد رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدرس في بستان على ديره فإذا بالذال يطرق فقال لخادمه أنث قال ادخل أموره فليدخل وبشره بالجنة فكان بكر ثم كان عمر فقال وهو فليدخل وبشره بالجنة ثم جاء فائته عثمان بن عفان قال مره فليدخل وبشره بالجنة على بلاء يصيبه فليصبر به يقول عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فاصبر قال انا لله وانا اليه راجعون بدا عمرو عثمان بن عفان يا ابي الله خذ لواء المؤمنين عمر بن الخطاب بدا عمر عثمان بن عفان بدا الناس يقلتون من دينهم انطلقت الفتوحات الاسلاميه في كل مكان ولا في ذلك الوقت يا عباد الله عندما كان هناك اناس يعتدون واعداء لهذا الدين واعداء للنور الاسلاميه التي قامت لاخراج الناس من الظلمات الى النور وكان وقفا للعم ابن عامر رضي الله عنه عندما قال نحن قوم سعدنا الله ينبق العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن زر الدنيا إلى اهدعة الآخرة ومن جوء الأديان إلى عبادة الإسلام ولكن يا عباد الله كان في بلاد الإسلام التي فتحوها اناس يبغضون هذا الدين واهله فدخل من المصارى دخل من دخلوا في دين الإسلام ولكن منهم يا عباد الله بطل الكفرة واضحوا أنهم مسلمون لكي يضعنوا في الدين من داخله في اليمن يا عباد الله دخل من اليهود في الإسلام ولكنهم كانوا يضطنون الكفر ويضرعون الإسلام لكي يضعنوا في الدين من داخله فلما وجد عثمان بن عفان عثم رضي الله عنه أن الهمور تستثون وأن فتن قد تستشري في بلاد المسلمين إذا به يا عباد الله يولي من يثق فيهم على أفضل المناطق سخونه اذا به يولي معاويه ويبقيه كما ولاه عمر بن الخطاب على الشام ثم بعد ذلك يولي عبد الله بن ابي السرح ولا مصر لانه يثق فيه وكان عبد الله بن ابي من بني ابيزه ومعاويه بن ابي سفيان من بني ابيزه الذي كان منهم عثمان بن عثمان فاذا بي اعزائي باب القاهب المرجفون والمنافقون الذين كانوا في, في بلاد الشام والذين كانوا في بلاد اليمن والذين كانوا في مصر اذا بينت الخوض ويطعنون ويقولون ان عثمان يريد اعقمه الدوله الاسلاميه عثمان يريد اعقمه الدوله الاسلاميه يريد ان يجعل جميع ائمه وكي يعمل دولة الاسلام قامت من هدفة بذن الله ولكن قامت من ادل اعلاء مجد بني أمهده. هذا ما قاله لا تقول. اشتبت في فتنة يا عباد الله. وإذا يم يبحثون كل يوم يوم وراء يوم يوم, يوم وراء يوم, يوم, ورا يوم على ما يطعنون فيه الدين الاسلامي ويخطرونه في مصرحه وفي مخانه. هيدا بهم يا عباد الله. يخرج علينا من ضمن الكفر واظهر الايمان حين بهم يصنعون ختنة بين الناس في الغراء كتاب الله ونحن نعلم أن كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل على سبعة أحرف نزل على سبعة أحرف الأحرف غير القراءات القرآن نزل على سبعة أحرف مثل يوم الدين فراء ملك يوم الدين. فاذا بالمجفون والمناسقون اردوا ان يفضعوا فتنة ويدعمون ان فلان بذل في كتاب الله وان فلان افضع في كتاب الله وان فلان فعل ذلك في كتاب الله فاذا بعثمان ابن عبثان غدى الله عنه يضل اعلان فستوريا حارما بحرط كل المصاحب إلا مضحف أهل مكة لانه ما نزل به القرآن إلا بلساني اهل مكة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أفضع قرارا حاجما بحق جميع القرآن الكريم إلا ما رتبا من اهل أهل مكة لأنه أهل قريش ما نزل كتاب الله على أجلتهم جاءه عبد الله بن حضر وقال الامير المؤمنين ان تكون من المسلمين قبل ان يختلفوا في دينهم وكتابهم ومكافاه اليهود والنصارى فاذا بحاكم اسلامي يريد ان يجنب اهله الفتنه وان يجنب مجتمعه فكره وان يجنب المسلمين من الابتداء على عقوق كتابهم وعلى دستورهم الذي نزل من السماء فاورا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمر بامر من الصحابه ان يجمعوا كتاب الله لسان الذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم لسان أهل قريش ثم كتبه في مصحف واحد وبعث الى الانصار كل ولايه بمصحف وقال لهم هذا ما نزل على نبيكم فان وجدتم خيرهم فاحرقوه ونازل الارواح الاعلاميه في كل مكان ويؤالم الفتنه في كل مكان اذا بهم يرمونه يرمون عثمان بن عفان الخليفه الثالث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا استحي منه وقد استحي منه الملائكه كيف لا, لا استحي منه وقد استحي منه الملائكه يتكلمون في الخليفه الثالث عثمان بن عفان الذي قام فيه غمه البطره في غوه ابوه فإذا ذي يتبرع بمئة جمل بأقتالها وتلاعها ثم مئة بأقتالها وتلا وتلاها ثم مئة ثم مئة حتى وصلوا إلى ربع مئة جمل بأقتالها وتلاعها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول, يقول ليس على أصله شيء بعد اليوم أصله خلاص ما لهش حاجة بعد اليوم إذا ذي يفعلون في أن المؤمنين راضي إذا أصله وان يحمي الدوله الاسلاميه الناشئه فهذا به يصدر قرارا ودستورا بحق جميع الصحف التي عليها كتاب الله الا ما كتبه اهل قريش حتى يجتمع المسلمين على دينهم ولكن الابواق الاعلاميه يا عباد الله التي طول عمرها تلتزم بنشر الفرصه والفساد بين المسلمين اجتمعوا فيما بينهم وقال ان وإن وإن وإن عثمان قد و ان عثمان قد صفر و عثمان خرج عن مله الاسلام و الله كيف بن عثمان يعرف كتاب الله الذي انزاه الله على محمد هذا من الدين اهذا من الفقه هذا هذا هذا هذا فإذا بهم يهيدون الناس ثم سمعوا بعد ذلك واضطرعوا ان هناك رياض بين عثمان وبين السيده عائشه وغنى عن النساء بطالب وقالوا ان عثمان جحد حق اهل البيت عثمان جحد حقوق من سيعدوه ليدعوته اذا به كانوا استقاما في الامس واذا به يجعل حقهم ويريد ان يكون دكتاتورا يصير دكتاتورا على المسلمين يقوم هو الذي يريد هو الذي هو ما عله لهم لا يقبل وراثي كذا إلا هؤلاء. فإذا بهم يستمعون. خططوا اجتمع منهم من البصق من اجتمع واجتمع منهم من الجمل من اجتمع واجتمع من الأثرياء منهم وكانوا من مصر اجتمعوا إلى خارج المدينة. مضللين منهم من كان مناصفاً نخباً يبتل البصر ويظهر بالسمى. ومنهم من كان مضللاً. يحب دين الله ولكنه سمع من أكران كفر يحب اهل البيت وسمع من أكران فالقرم اهل البيت اجتمعوا خارج المدينة ينطبرون الفرقة خرجوا دلهم على أنهم يذهبون إلى منكم الحج ولكن لهم اجتمعوا خارج المدينة حتى خرج المسلمون إلى الحج وخرجت جموع المسلمين من مدينة رسول الله إلى الحج واذا بهم يجتمعون ويحاطرون بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه المنافقين كان عبدهم يقدر من اربعه الى خمسه الاف اجتمعوا لكي يقرروا مستقبل دوله كانت تتعدى مئات الملايين اجتمعوا حول بيت عثمان بن عفان اما ان تترك الدوله الاسلاميه فذهبوا في الخلاف وانما ان خطب ان يا عثمان خطر في الدوله الاسلاميه وخطر في دوله الخلافه هل لم احتكها والذي ولاها والذي يريد ان تكون بالتاجون عليها والذي يريد ان تكون تبث في دين الله ولا نحو يناقش نريدك يا عثمان ان تترك الخلافه اما هنا واما مقتله اجتمع الصحابه ممن بقوا في المدينه قالوا يا امير المؤمنين نقاتلهم قال لا والله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا عثمان اني ابشرك بالجنه على بلاء يصيبك فاصبر فقلت انا لله وانا لبيك راجعون اراد عثمان بن رفن عفان ان لا تراق قفوه دم بتبعه فاذا بهم يدخلون عليه في يوم من الايام ويقتلونه وهو يقرأ كتاب الله قبل يا عباد الله خليفه من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ذو النور زوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم الذي تتهم مع الملائكه والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان جم بعد اليوم اذا بهم يستمعون عليه ويقتلونه ارادت زوجته يا عباد الله ان تدافع عنه فاذا بهم يقطعون اصابعها ويغط يدها يقطعون الصلاه بن قتل عثمان بن عفان ضارت المدينه يا عباد الله سبع ليال في يد من يدعون أنهم هم الثوار وانهم قاموا من اجل الحق وانهم قاموا من اجل ازاله ديكتاتور ظالم الا وهو عثمان بن عفان صار النبي صلى الله عليه وسلم قتل عثمان بن عفان اجتمع الصحابة فلم يجدوا لهم حلا منا ان يولوا علي بن ابي طالب فذهبوا اليه قالوا ما حدث لك املكوه انا اريد ان اتولى امرهم فقد اختلفتم انت قرات كل واحد منكم بكتب الثالث فاذا بهم يجتمعون على ويقولون لا إلا إحنا ولكن يا عباد الله بعد ايام من تولي علي بعد أن هذا أن يغضب خلافه، وقال لهم: لا حاجه لي في أنكم إذا ببعض من الإشاعات تخرج مرة تمرة، إشاعات تخرج ضد من؟ تخرج ضد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ودمر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم توقع واجد غداً. لعلم يحبه الله ورسوله وكان علي أثناء البي طالب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي من ولا وعادي من عاده هو ذا عليكم أثناء أخذ الولاية يا عباد الله والخلافة على مضرة إذن ولكنهم اجتمعوا قالوا يا علي ألن تاخذ بجمع عثمان حق الشهداء اللي مات يا علي عثمان يقتل شهيد يا علي ألا تأخذ الحق؟ يقتلون القتل ونقلبون عثمان والعجب كل العجب ان ترى من يطالبون بدم عثمان هم من قتلوا فإذا بالمسلمون ينقسمون إلى شطرين منهم من, من يطالب بدم عثمان لأن المنافقين قتلوا والشطر الآخر يقول السيء يا إخواني الدالة الإسلامية مثل خطر. استغنوا لما تستقروا واحد كده انجب حذرهم ولكن من المسلمين حدهم من قام وقال ينجح حذرهم للمزدجر خاف من المسلمين وكفر من المسلمين وقالوا لا لا بد ان ناخذ بحق عثمان بن عفان ممن قبلوه واتبع اهل مصر واجتمع اهل الشاذ فكانوا يعاولون ان سفيان رضي الله عنه واجتمعوا وقالوا لا بد ان ناخذ بحق عثمان مما قتلوه ولكن ان يرى المؤمنين الذي تولى الخلافه على مرض وعلى مرض منه قال يا قوم اني اذا قتلت فرضا منهم صارت علي قبيلته ان لو واحد قتلتمه فتصور علي قبيلته فماذا العدد وهم كم كثر لو كل واحد من قادره كم صغيره قال رحم كيف احكمهم ولو قتلت واحدا لهول عليهم اهله فريد بن عمرو لعمر بن عم ابي سفيان يتكلم عند رايه ويتمسك برايه وقال لا ريعه الجد ان اذا اخذنا من ابن عثمان حط العقدهم ان لا ذنعه لك الا اذا اخذنا بدم عثمان ونريد ان نكررها الصحابه كلهم عدول اذا كان عثمان بن عفان صالح امير المؤمنين علي بن ابي طالب فهو لا عباد الله كان يريد خيرا ورأى انه لا بد ان يصدق جو الله تستفاد وفي ختمها قتل عثمان معاويه لم يقتل من اجل خط وليس كما يظهر الاعلام والتاريخ ان معاوية طلب الخلاف وقال لعائلته أنه كان طامعا في الخلاف راح. لا والراهب لم يقرا معاوية ابدا في الخلاف اشتد الخلاف يا عباد الله كانت السيده عائشه رضي الله عنها في الحج مع فضح بن عبيد الناس والزبيب الاوام رضي الله عنهما خير السيده عائشه فاذا بها تعلم وهي في مكه أن عثمان بن حسان خطب وأن المسلمون اختلفوا منهم من يطالب بدمه ومنهم من يطالب ان نبقى بعد الرب حتى تصطفد بينته وعلمت ان معاوية رغب البلعه ان يعطيها لعلي بن ابي طالب حتى ياخذ الدم عثمان فاذا بالسيده عائشه رضي الله عنها تهوى قول الله تعالى امر بمعروف او لاه عن موسى او اصلاح وقالت لا بد أن نصح بين المسلمين خادر السيدة عادشة وفيد الله عزل وكان معها والي بطرة والي بن عفان على البطرة فقد معها وذهبت إلى البطرة كي توفق بين المسلمين وكي تقوم من البطرة إلى بلاد الشام كي توفق بين المسلمين وهي في الطريق سمعت إباعاشنا وهي في الطريق في حوزتها على جميعها سمعت نباحة جلاف في أجل بيدها تقول لمن حولها ما هذا المكان ما هذا المكان فقالوا هو كذا وكذا ماء الزواج اسم ليه ماء الزواج قال جمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستقومين في مكان كذا وكذا يسمى ماء الزوائد تنبشك الكلاب يموت عن يمينك طوض كثير ويموت عن شمالك خوض كثير قالت لا والله لابد ان نضح هذا ما حددني به النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أنك تفضل بماء كذا وضرح الكلاب ثم يموت عن يمينك خوض كثير ويموت عن شمالك طوض كثير ولكن الدبي بن قال يا اماه ما ذهبنا الا لخير اشمل فرحناك الا الخير ولكن الهيه خير ولكن الابواق الاعلاميه كانت تطحن بين المسلمين في المدينه عائشه قريت من مكه لانها تكره عليا وقالت لكي تذهب الى معاويه كي تتخذ معه ثم تهدي هي المدينه فترسل بان ابن العالية ثم تولي معاوية بدأت الأبواق الإعلامية تتكلم عرفنا كذبهم ثم كذبهم ثم كذبهم ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون تعذلت الأبواق الإعلامية أنها عائلة خارف لكي تقابل حاليا وكي تخرج تحارب معاوية فإذا دعالي ابن العالية يخرج بجيشه قال له حسين يا اين تذهب قال والله يا بني ما ذهبنا لقتال يبني انا الذاهب لقتال انا ذاهب لكي اجمع شمس المؤمنين فخرج علي بن ابي فقال فقابل مع سيده عائشه رضي الله عنه ومع الزبيب ومع طلحه إذا بهم يفهمهم موقف ثم يا عباد الله يتفقون على ان يمكثوا في الصالحين من هذا الليل ثم يرحل كل منهم الى مكانه في الصباح سيدنا علي يذهب الى الكوفة والسيدة عجشا معها يذهبون الى المدينة واتطلقوا على ان يقوموا فيما بينهم على حصر من قتل عثمان ويأخذون بالقطابون من قتل عثمان يحتبئون في الى الشعر نام الجميع جاء سيدنا عبادة مصطان في الليل وتوعد مع الضبيل وقال لهم فالرقل في الصباح كل منا الى مكانه ونفر رشوته الدين وذكرهم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء المكان وجاء غطاء كل غبيلة وجاء غطاء كل فتنة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن قال ايه فتن فقطع الليل المبين الفتن يا عباد الله تقصوا في الليل الفتن يا عباد الله تنشف في الليل إذا للمنفقين الذين يستمعون فتاك عليك يستمعون فيما بينهم قالوا والله لو قتلنا علييا وقدلنا الزبير وطمحة للصبح أمارنا فما نفعل قَوْمٌ قالوا إِلَى كل قوم ويذهبون إلى جيش معارك إلى ويخرجون إلى جيش عليك ثم إذا حان المساء المعلوم نضرب في جيش عليه ونضرب في جيش دبي الذين نضربون في جيش عليه يقولون خال من والذين نضربون في جيش دبي يقولون خالنا عليه ثم قالت المعرفة في جيش لين ويسجد عليه بقول يا ليتني مات قبل هذا اليوم يا ليتني مات قبل هذا اليوم اشتد القتال بين المسلمين وقتل ما يزيد عن خمس وعشرين من خيار المسلمين في ليله واحده منهم الدبي عندما راى القتال اذا به يمشي ويرسل فرقه ويجري ويجري ويجري لانه خاف من الجنه وخاف أن يموت وقد تقابل بين مسلم بسيسه فيطبق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهم يجتمعون على طلحه بن عبيد الله الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه عليه المنافقين ويقتلونه ومن بعض الروايات من يقول انه قتل ضوءا بالنعال صحابه وقتل صلح بن عبيد الله ثم يوم وراء الزبيب بن عوفه فاذا بهم لاحقوه فقتلوه ذهب احدهم الى علي بن ابي طالب وقال قتلت الزبيب فإذا به يقول لا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا قاتل ابن صفية بالنار والزبير بن العوام ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم بشروا قاتل ابن صفية بالنار فتنة يا عباد الله وإشاء قتل فيها ما يجد عن وعشرين ألف من خيار المسلمين في الجيل الأول من الصحابه الكثير على رأسهم الزبير بن عواد بن عبيد الله جمع علي بن ابي طالب من قتل من الصحابه ثم بكى بكاء شديدا وقال الشهيد من قاتل لتكون كلمه الله يدعو اليه ما يدعو الشبه يا عباد الله بين حالنا وفتنه في اي وقت في الشبه ما بين الحال الذي نحن فيه وما بين فتنه وسنعم الصحابه صلى الله عليه وسلم لان الاعلام اوقع بالمحن وثيقه مدوره الى عثمان وثيقه مدوره الى علي وثيقه مدوره الى الزبون اشعر الدنيا باسرها وقتل من الصحابه ما قبل فكيف حالنا يا عباد الله مع الفتن فلنقتدي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فنبعد عن الفتنه وننضر بالفتنه ثم ننجو أن يا عباد الله نوغل في سنة حتى في الزمان فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تلاقى مؤمنين بسلسهمات إلا فالقال إلهم المبتولة للنار قال يا رسول الله القلب على إثنان سلم الرسول قال, قال لأني كان أحرف على حسن صحيح يا عباد الله لابد أن نعي الخطة والمؤورة التي لابد أن نعي الخطة والمؤامرة التي تحد الضم الإعلام اكلنا منه وشربنا الكثير كثير عترب المئات الاشاعات التي فعلنها جماعة الأمر المعروف أنهي عن المنكر وطلع التمثيلية قتل وقطع أصوات الناس والصعيد وطلع التمثيلية تهجير النصارى من سنيات وطلع التمثيلية زواج بنت ويا عندها تدخين وطلع التمثيلية زواج تلك اليمين وطلع التمثيلية ولكن يا عباد الله من كذب عليه بإعلام وفضق ثم كذب عليه وفضق ثم كذب عليه وفضق عشرات المئات المرات ثم بان انه كاذب ثم بعد ذلك كذب عليه ففضق والله فان البشرية بيئة لها مش بشر ما ديش حق اللي يكذب عليه بإعلام عشرات المرات ثم يفضقه ثم يكذبه فيفضقه ويذهب ليقتل أو يقتل من أجل علم كاذب علمنا ما فيه وعلمنا من يدفع وعلمنا من يصدق المال الذي يدفع ثم يصدقه إذا من الله الذي لا إله غيره ولا رب إله لا يستحق أن يظلم إلى قصيرة أقول قبلها هذا التفريع <تصفيق> الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا من هو كان معه إلا وخلق كل جن فقدره فقبيرا وصلى والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ حالنا يا عباد الله ماذا قلوه؟ اللغة والجلال الذي رفض كل يوم تجد يا عباد الله أن كل قناة معها دستور غير القناة تانية كل قناة معها دستور غير في طبق الدستور اللي هم اللي جينهم ما شاء الله مش موجود الماده 138 تقول ان جديد يغيها مش وجوده فينا في زواج البنات عند سبع سنين يقول لك عند فلان الفلانيه في القناه دي يا رب الله نحن نريد ان نعيش كرامه نحن نريد ان نعيش كرامه لا قلنا ما قلت كذا او قلت كذا في ان شاء الله سيهم والله ان لم يتم فلن ينفع والله ان غضوا وان في للايعلال المستوري والله لن يضوا الا بعدم الاستفاه على البسطور وان Ashira بعدم الاستفاه على لن يضوا الا بيرخائة الرئيس ولن ضوا بيرخائة الرئيس لن يضوا الا بحل جماعة الاخوان المسلمين، سنين ومولدون بحل جماعة الاخوان المسلمين لن يستجيبوا الا بالقبائع على الصياري الاستمين اسمعا لانهم ما اقوله اذا thank you more سوف where بكل عالم جهر اطلب للشعب ايه اللي حصل في بشوره ايه اللي عرض بها ايه اللي حصل اصبحت حقيقه في اعينهم وهم عباد الله دعاه الديموقراطيه فان جاز بما لا يريدونه كفروا بها الديموقراطيه في فلسطين جاز بحماس كفروا بها الديموقراطيه في الدلاله جاز بجنه الانقاذ الجزائريه كفروا بها جنه الانقاذ الاسلاميه في الجزائر الجمعه الاغراض بتعيله جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر كفروا بها وصاروا عليها تلسلية يا أخوانا كلما قام نظر إسلامي في دولة إسلامية صاروا عليه لا تدريناها المهم لا ما قلت كل, كل شداء أو كل كذا فكل منا يا عباد الله له لا تسلم وإذنك يا عبد الله عقله لمن تحاضى كذب يا قلنا ربنا وقلنا جلينا بالصم تعمل وقلنا جلينا بالصم تعمل لا يدار ما يجبب ويضحر الكذب حتى يكتب عند الله كذب يضمن معك على مريك لا يدار معه يجبب ويضحر الكذب حتى يكتب عند الله كذب كانت العديد الالاف المرات فلما نخططهم اللي كانوا نصابلهم باعث الاسم شعبا بعض حرية وبعض المقراطية وضب لابد ان تقرب عقلك لابد ان تهد عقلك احد الناس قال لي يا شيخ انت كنت بقول المحاكمات العسكريه ازاي في الدستور الجديد بتوعهم هجوم المحاكمات العسكريه على المدنيين والله القرار العادي فتحت الدستور اللي اشتريته وجدت فيه الماده 198 في الدستور المرسل قانون المحاكمات العسكريه يقول ان المحكمه العسكريه محكمه مستقله بداخله ولا يجوز معادمه مدنيين امام المحكمه العسكريه الا بقضايا متعلق بالجيش وان تفوز يتحكم بالمحكمه العسكريه وان دخل مفجر يتحكم بالمحكمه العسكريه لكن سبحان الله يكذبون والمدرسون والا لله ولله ايها الظالم انت يا عبد الله اظهر بالشارع اقرا ما اتقضى ما اتتمى عليك والله شيء رأى المشكله ان هم يبينك ان لدي تفسير الصور بفتح شيء وابتع ما هذا ليه وابتع خاته وابتع لا والله كلهم اهل قانون واهل علم اجلس يا عبد اهلا معناك انا اقول لك اقول لها اقول لها ايه مش معناك اقرأ فتجب والله الحجر للعجل لا اقول لك عن راجل بل قل ليس رأى يا ذلك يا عباد الله الفتنة نائمة لعل الله, الله من اوقدها الفتنه نائمه لعل الله من ايقظها الفتنه نائمه لعل الله من ايقظها نتعالى يا عباد الله الفتنه بالقول والفعل وبكل شئ نتعاشى بالاذواق الاعلاميه يا عباد الله جعل الصحابه يقتلون بعضهم فكيف لا ساعد ان يقطع الايمان بعضهم كيف لا يدعون الإيمان بعضهم. يا عباد الله يا عباد الله احكموا يا عباد الله احكموا عقولكم فيما عندكم احكموا في فيما عندكم في المؤامره يا عباد الله تحاكم المسلمين في كل مكان لا تجد أن دوله عربيه او غيرها قامت فيها حكم اسلامي الا حدث فيه ما يحدث لها خلاله في اقل من ثلاث اشهر بلد اضبحت هناك حكومه قال مع انها منتخب من الشعب الجزائر جبهت الانقاذ الجزائريه بعد ان كذبت الانتخابات بعد شهر واحد فهو المنتخب قبض عليه من فرنسا وعينهما ثاني حسن اقولكم يا عباد الله فوالله مصر امانه في رقابنا اللهم يا رب العالمين, العالمين في علاه اللهم يا رب العالمين في علاه اللهم رب العالمين في علاه اللهم مصر يا رب العالمين اللهم جلد مصر اللهم لن لن اللهم لن لن اللهم لن لن اللهم اللهم جنب نصر لفتن ما ظهر منها وما اللهم جنب نصر لفتن ما ظهر منها وما اللهم نعّط دماء المسلمين يا رب العالمين اللهم نعّط دماء المسلمين يا رب العالمين اللهم نعّط دماء المسلمين يا رب العالمين اللهم نعّط الإسلام المسلمين يا رب العالمين اللهم احكم فينا شريعتك يا رب العالمين اللهم احكم فينا شريعتك يا رب العالمين اللهم اهدنا فيما سمعتك يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ان الحق حقا وذل اتباعه وان الباطل باطل وذل اتباعا اللهم ان الحق حقا وذل اتباعه وان الباطل باطل وذل اتباعا اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم نصر اخواننا في سوريا اللهم نصر اخواننا في كل اللهم وفق لات امورنا الى ما تحبه وترضى اللهم وفق الله امورنا الى ما وترضى اللهم ارزقهم البقاء والصالحه والمصحه يا رب العالمين اللهم ارزقهم يا اللهم في جناتك جميع الله على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكركم به